كََّذينَ مِنْ قابلِكُم كَوا أَشََّ مِنكُم قُتَم وَأَكْ تَغَأَم وَلَ وَأَولدَم فَسْتَم فَسْتَ تَعوا بِخَااقِهِم فَستَم تَعَتُم بِخَاقِكُم كَمَستَم تَعََّذينَ مِ قابلِكُمْ بِخَااقِهم وَقُدتُم كََّذِي أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأت اتِيمَ نَبَأَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَا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 وَالمُؤمِنونَ وَمُؤمِاتُ بَعَُّ أَلاءُ بَعَ يَأُّرونَ بِلمَرُ فِي وَيَن هَونَعَِِمُم كَري وَيُكمونَ الص نَزَّكتَ وَيُطيرونَ اللهَّ وَسول أُلائِكَ سَ يَرحَمُهُ اللهَّ إِ اللهَّ عَزز